الله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة المستمعون فإنه سبق لنا 27 وعشرون حلقة من برنامج من أحكام القرآن. نحن الآن نتكلم بعون الله ومشيئته في الحلقة الثامنة والعشرين. تكميلا على ما سبق من فوائد وأحكام قوله تعالى وإن كنتم في رأي مما نزلنا على عبدنا الآيتين نقول في الآيتين الآي إثباث عبودية النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمنا على ذلك بما شاء الله ونكمل على هذا نقول العبودية تنقسم إلى قسمين عبودية عامة وعبودية محاصة فالعبودية العامة هي التعبد للقدر وهي العبودية في الكونية القدرية التي تشمل كل مخلوقات فمن المخلوق إلا وهو عابد ذليل لقضاء الله وقدره حتى أكفروا خلق كما قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده فكل الناس عبيد لله بالعبودية الكونية القدرية وهذه لا من دحن عليها لأنها تكون قهرا عليه وبغير اختيار منه أن القسم الثاني فهي العبودية الخاصة وهي التعبد لله تعالى بشرعه وهذه لا تكون إلا من المؤمنين كما في قوله تعالى وعباب الرحمن الذين يمشون على غرب هون وإذا خاضوا الجاهلون قالوا السلام وذكر بقية السفاتين وهذه العبودية فيها أيضا ما هو أخص من مطلق العبودية وهو وهي عبودية الوحي والرسالة كما في هذه الآلة الكريمة وإن كنتم في ريب في ريب مما نزلنا على عبدنا ومن فائد هذه الآيات الكريمة الفضيلة العظيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإضافة عبودية إلى الله عز وجل أي أنه أضاف, أضاف إليه عبودية محمد صلى الله عليه وسلم أنه عبده أن في هذا فخرا ولا شك أن في هذا فخرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعزة ورفعا ومن فوائد هذه الأول الكريمة المحاجة العظيمة أو أن من عداب المحاجة والمناظرة تحدي الخصم فإن الله تعالى يقول هنا فأتوا بسورة مثله ولا شك أن تحدي الخصم يظهار اللي ولا شك أن في تحدي الخصم إظهارا لضعفه وأنه لا يستطيع المقابلة وهو أي التحدي طرق من طرق المناظرة المفيدة لكن ينبغي أن لا يتحدي الإنسان أحدا إلا وهو وافق من أنه عاجز لأنه لو أتى بالشيء على صحة التحدي ثم تبين قدرة المتحدة صار في ذلك انهزام شديد على المتحد ولهذا قال الله تعالى هنا في هذه الآية فإن لن تفعلوا ولن تفعل شارع إلى أنهم عاجزون عما تفضلونه ولن يستطيعوا ذلك ومن فائد هذه العزة الكريمة أنه لا أحد يستطيع أن يأتي بصورة مثل هذا القرآن ولو دعا من دعا إليه بوعاونا بقوله وَدُونَ شُهَدَاءَكُمْ من دون الله أي كل من تعبدون وتستعينون بهم دون الله فدونهم لا ليكونوا معكم في الإتام بصورة مثل ومن فوائد هاتين العيثين أنه لن يستطيع أحد من هؤلاء المعارضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي, أو أن يأتي بسورة من مثل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا ومن ومن فوائدهما أن من كابر وأصر على عماده وقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ان النار مثواه بقوله فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره ومن فائدة هنا ان عندئذ المتكلم بما يقتضي التهديد من قوله التي وقودها الناس فإنه إذا قيل إن النار وقودها الناس لا بد أن يحرم الإنسان منها ويخشى أن يكون من جنة الوقود ومن فوائد الآياتين أن الجنة موجودة أن النار موجودة الآن لقوله أعدت للكافرين فإن لجاب بمعنى التهلئة ولا شك أن الجنة والنار موجودتان الآن كما دل على ذلك القرآن والسنة فقال تعالى في جنة أعدت المتقين وقال في النار أعدت الكافرين وعذرت الجنة والنار على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الناس صلاة صلاة الكسوف ورأى في النار من يعدد وكما أن النار والجنة والنار موجودتان الآن، فهما باقيتان أبد الآبدين لا تفنيان، لأن الله تعالى ذكر التعبيد في عدة آيات، فأما التعبيد في الجنة ففي آيات كثيرة، وأما التعبيد في النار ففي ثلاث آيات من القرآن في سورة النساء في قوله تعالى. ان الذين كفروا وظلموا ولم يكن الله ليقبل لهم ما لديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وفي سوره الأحزاب في قوله تعالى ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا وفي سوره الجن في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فانا نرجو جهنم خالدين فيها ابدا ويهلكان من عقيده اهل السنه إعتقاد أن النار وأن الجنة والنار موجودتان الآن، وأنهما لا تثنيان أبد الآبدين. وإن كان قد ذكر خلاف في أبدية النار، فإنه خلاف مرجوح. فالراجع بل متعين القول بأن النار لا تثنى كما أن الجنة لا تثنى. ومن فوائد هاتين الآيتين أن القرآن الكريم سيبقى آية الأبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا التحدي الذي وقع به كاذب إلى يوم القيامة فلن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن إلى إلى يوم القيامة ومن فوائد الآياتين الكريمتين الإشارة لأن هذا القرآن سيبقى وذلك أنه قال فإن لن تفعلوا فاتقوا تفعلوا النار التي وقودها الناس والحجارة وإذا كان وقودها الناس وهو يشمل الناس إلى نقوامه المخالفين لهذا القرآن تل على هذا على أن القرآن سابقا متحديا لجميع الناس إلى يوم القيامة وأمن المخالفة فسيكون وقود الناس ومن ثوائد الآياتين إثبات الجزاء فيدل على إثبات اليوم الآخر وهو أخر أركان الإيمان الستة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره نسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا على الإيمان والتوحيد وأن يلهمنا بشت عنفثنا إنه جواب كريم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين